طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إنت فِي الْعَوْنِ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا سِعْيَ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَدْبِحُ أَدْنَاءَهُمْ يَدْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمته ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضييه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني ولا وَلَا ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن في وهامان وهمَّان وجنودهما كانوا خاطئين. وَقَالَتْ نُرَاءُ فِرْعَوْنَ كُرَّةَ عَيْنٍ لي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ ولدا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن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 وَحَمْرَ وَمْنَا عَلَيْهِ النَّارِضَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ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 وَلَمَّا توجهتِ القائمةَ يَنَقَل عسى ربي أي يهديني سوا السبيل ولمَّا وردَ ما أَمَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ من تذودان قال ما خطبكما قال تانا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما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 فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ لَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَن أُ إنتحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجد فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قُل لَّذِى بَيْنَ يَدَيَّ وَبَيْنَ خَلْفِي لَأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُوٍّ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن سَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ عَصَاكَ فلما رآها تحتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا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 يَقْتُلَتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون وَأَخِي هَارُونُ أَوْفَصُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِئَلَّا أن يُصَدِّقُونِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ماس الطالع فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن يتبعكم الغالبون فلم جاءهم موسى بآياتنا بينات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 يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَثْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوضِينَ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 وما كنت بجانب الورظ إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الساهدين ولكن أَلْسَنَ قُرُونَ فَتَطَوَّلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 وأنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا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 ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله بِهِ به يؤمنون وإذا عَلَيْهِمْ عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين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 فكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكننا نحن الوارثين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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرو أن إليك ما كانوا إيانا يعبدون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 وَأَمْرُ رَحْمَتِهِ دَعَا لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ